Afa layanzurun ila al ibl kifahulqat, wa ila al semaikifarufi'at, wa ila al jibal kifanusibat, wa ila al ardh kifasutihat. Fazkir inna ma anta muzakid. Lestae'layhim bimusyitil, Tawalla wa kafir, fiyugzbuhu Allah al-Ghazab al-Akbar. Inna ilayna ijabhum, thumma